بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلعهم في بلاد كذبت قبلهم القوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحروا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذيينَ يَحْمِونَ الععبْشَ وَمَنْ حَول يُسَبِّفونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَيُؤمنونَ بهِه وَيَسَْوْفرِونَ للَّذينَ آمًا وَيَسَْوفرِونَ للَّذينَ آمن رَبنَا وَسِعتَكُ شيءَيْء رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْنِ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدٍّ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحْ 11. ومن مِنْ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 12. إنك أنت العزيز الحكيم 13. تَقِ السيئات 14. ومن تق وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا نادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفون قالوا رَبَّّن أَمَ التَّنَثْنََينِ وَأَحْي تََثْنَتَيْنِ فَعتَ رَفْناَا بِذُنُوا بِنَا فَهَل إِى خُوج مِن سَبِز ذَلِكُم بِأَن النَ إِذادُعِيَ الللههُ وَحدَ كَفَوقْتُ وَإ يُشَكْ فيه تُ فالحكم لله العلي الكبير هو يريكم آياتي وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 لِمَنِ الْمُنكَلُ يَوْمَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُظْلَمُ اليوم ذَرَّةٍ وَإِن تَكُنْ خَافِتًا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 11. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقُبُونَ بِشَيْءٍ 12. إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيرُ الْبَصِيرُ 13. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ 14. كانوا هم أشد منهم قوة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 شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلم ماذا الحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كاد الكافرون الا في 1. وقال فرعون ذروه 2. أقتل موسى وليدع ربه 3. إني أخاف أن يبدل دينكم 4. أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم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 اتقتلون رجلا يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذب وان يكن صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم 1. Inna لَا la yahdi man huo musrifun kذاb 2. Ya quom lakum ilmulku liwom ظاهirin fi l-ar'd 3. F'men yansurna min baxi Allah in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 وَنَ اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّمَادِ يَوْمَ تُولَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى فَمِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا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 7. فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 8. وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 9. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى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 10. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ 11. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَ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 وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ 17. مَا ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله 18. إن الله بصير بالعباد 19. فوقاه الله سيئات ما مكروا 20. وحاق بآل فرعون سوء ان مَرَّ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ فِي 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 11. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 12. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قَالُوا أَوَلَمْ تَكُوا تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قالوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ يَوْمَ يَقُومُ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّ لَنَا نَصْرُ رُسُلِنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَةٌ 1. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 2. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 3. هدى وذكرى لأولي الألباب 4. فاصبر إن وعد الله حق 11. وستغفر بِكَ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 12. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 13. إن في صدورهم إلا كبر ما هم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 11. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا مما تتذكرون 12. إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا 111. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 112. إن الذين يستكبرون عن عبادتي 113. سيدخلون جهنم داخرين اللهم الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 115. والنهار مبصرا 116. إن الله لذو فضل على الناس ولكن ما اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء الا اله الا هو فان ما تؤفكون كذلك يؤفى الذين كذبوا بايات الله يجحدون اللهم الذيكَ على لَكُ الْ الأَّقَرارَ وَالسَّم أَبِنَا أَو وَصََّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سرَكُم وَرَزَقَدْم مِنَ الطَيبَ ذَِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَتَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالمًا وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي أن مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ اتَّقُوا رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمما ولعلكم تعقلوا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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل مسحبون في الحميم ذم في النار يسجرون ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُن نَّدْعُو كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۖ وَدَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إن وعد الله وَعْدَ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 وَمَا كان لرسول أن يأتي بآية إِلَّا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المذطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكنون وَلَكُمْ فِيهَا فيها منافع 2. ولتبلغوا عليها حاجة فِي صُدُورِكُمْ 3. في صدوركم 4. وعليها وعلى الفلك 5. تحملون 6. ويريكم آياته 7. فأي آيات الله تنكرون 8. أفلم يسيروا في الأرض كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم 118. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 119. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فَلَمْ يَكُنْ يَنْثُرُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ